هب لي م ن لدنك و ل ي يرثني ا و ي آلي ر ث من ع ق و ب ج ع ل ه رب ر ض ي ا يا زكريا إ ن ا ن ب ش ر ك ب غ ل ا ا م س م ه ي ح ي ل م ن ج ع ل له م ن ق ب ل س م ي ا ق ا ل ا م ي ه يكون لي ل ا موسوعه ك ا ا ن ت م ر أ ا ق ا ل غ ت م ن ا ل ك ب ر ع ت ي ا ا ق ل ل ع ل ك ق ا ل ربك ا ع ل ا ه ي ن وقد خلقتك موسوعه ن قبل ل قال م تك شيئا قال رب ل لي آية النابلسي آيتك ألا تكلم ألا س ا ليال ث و ف خ للعلوم ى ق ه من الاسلاميه م ح ر ب فأوحى, إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يَا يَحْيَى خُذِ شركه ت ت ا ب بِقُوَّةٍ الهدى ح وَحَنَانًا ك م مِنْ صَبِيًّا ن شركه ا دعويه غير ربحيه ذ ل ت م ض ك و ن اجتماعي ص ا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 ف أ ر س ل ن ا إ ل ي ه ا ر و ح ن ا فتمثل لها ب ش ر ا س و ي ا ا ق ل ت إني أ ع و ب ل ح م الاسلاميه إ ن م ا أنا ر س و ل ل ربك أ ه النابلسي ي ك و للعلوم ا ق ا ل ا س ل ك ا ل ي ه ي ن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 قالت يا ليتني مت قبل, قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أ لا تحزني أ ل ا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إ ل ي ك بجذع م خ ل ة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فان ترين من البشر أ ح د ا فقول ي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 ما كان أ ب و ك ي م ر أ سوء وما كانت أ م ك ب غ ي ا ف أ ش ا ر ت إ ل ي ه قالو ا كيف نكلم ما كان في المهدي صبي ا قال إ ن ي عبد الله قال ان عبد ا ل ل ه آ ت ا ن ي ا ل ك ت ا ب و ج ع ل ن ي نبيا و ج ع ل ن ي م ب ا ر ك كنت ا أينما وأوصاني ا ب ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن ا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 ما كان لله أ ن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من كان أن لله ولد يتخذ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 فويل للذين كفروا للذين م ن مشهد ي و م عظيم أ س م ع ب ه م يوم وأبصر و أ ي ت ن ن ا ل ك ن ا ل ظ ا ل م و ن ا ل ي و م في ض ل ا ل مبين و أ ذ ر ه م يوم ا ل ح س ر ة قضي ا ل أ م ر وهم ف ي غفلة و ه م يؤمنون لا إنهم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 فاتبعني أهدك ص ر م و س و ي يا ا لا أبت ت ع ب د ا ل ش ي ط ا ن إن ا ل ش ي ط ا كان ن ل ل ر ح م ن ع ص ي ا ي ا أبت أ إني خ ا ف أن ي م س ك ع ذ ا ب م ن الرحمن يا إني ي أخاف أبت أن م س ك ع ذ ا ب من ا ل ر ح م ن فتكون ل ل ش ي ط ا ن و ل ي ا ا ق ل أراغب أنت ع ن آ ل ه ت ي م الاسلاميه ئ ت ت ل أ ر ج م موسوعه النابلسي للعلوم ك الاسلاميه اسماء الله ا ربي ح س ن ى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 ومن ذ ر ي ة إ ب ر ا ه ي م و إ س ر ا ئ ي ل وممن ن هدينا و ج ت ب ي ن ا إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سجدا, خروا سجدا وبكيا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 ولا ل ي ظ م و ن جنات عدن شيئا التي و ع ه النابلسي د ه للعلوم الاسلاميه ا ولهم رزقهم ف اسماء بكرة الله ا ل ج س ن ى التي ن و ر ث من ع ه النابلسي ن للعلوم ا خ ل ف ن ا وما بين ذ ل ك و م ا كان ربك ن س ي رب ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض وما ب ي ن ه م ا فاعبده واستبر ل ع ب ا د ت ه هل تعلم له سميا ويقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حيا ا و ل ا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 ث م ننجي الذين ا ت ق و ا و ن ذ ر ا ل ظ ا ل م ي ن ف ي ه ا جثيا و ب ل س ت ل ل ع ل ي ه م ا ت ن ا بينات ق ا ل ا ل ذ ي ن كفروا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 خير عند ربك عند م و س و ر د النابلسي أفرأيت ا ذ ي ي كفر ب آ ا ت للعلوم ا ل ا س ل ا أطلع غ ي ه أطلع الهدى غ ي ب م اتخذ ل ر ح م ن ع ه د ع كلا س ن ك ت ب ما ي ق و ونمد ل ل ه من ا ل ع ذ ا ب م د م و ن ر ث ه م ا يقول ي و أ ت ي ن ا ف ر ع ي واتخذوا من دون الله آ ل ه ه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم, سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل, عليهم فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا, إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إ ل ى جهنم وردا لا يملكون ا ل ش ف ا ع ة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 إ ِ ن كل ُُّ من َ في ِ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ إ ِ ل َّ ا ا ت ِ الرحمن ََّْ ا ِ عبدا ًَْ لقد ََْ أ َ ح ْ ص َ ا ه ُ م ْ وعدهم ََُْ عدا َ وكلهم َُُُّْ اتيه ِِ يوم ََْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ فردا ًَْ